أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا من جاءك يسعى وهو يخشى فَأَنْتَ عنه تلهها كلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما اكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشه كلا لما يقض ما أمره فاليوم أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شطا ما فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا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 ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره اولئك هم الكفرة الفجره